وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُودِ وَالْيَوْمِ الْمَوْرُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ <تصفيق> I'm dealer. وما نقل منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحبيب والله على كل شيء شهيد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن الذين فتن إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي بِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ <سؤال> إِنَّ بَغْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّ بَغْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ وَيُبْدِغُ وَيُعِيدُ <تصحيح> <تصحيح> وهو وهو الغفور الودود ذو الأرش المجيد يريد هل أتاك حديث بل الذين كفروا في <تصفيق> تكذير <تصفيق> بل مجيد في لمحي محفوظ صدق الله العظيم